وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصية النعمان بن المنذر إنما أنا رجل منكم وإنما ملكت وعززت بما كانكم وبما يتخوف من ناحيتكم وليس شيء أحب إلي مما سدد الله به أمركم وأصلح شأنكم وادام عزكم والرأي أن تسيروا بجماعتكم أيها الرهط وتنطلقوا بكتاب هذا إلى باب كسرى فإذا دخلتم عليه نطق كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ما ظن أن حدثته نفسه ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه فإنه ملك عظيم السلطان كثير الأعوان مترف معجب بنفسه تنخزلوا له انخزال الخاضع الذليل وليكن امرا بين ذلك يظهر به وثاقة حلوبكم وغور عقولكم وفضل منزلتكم وعظيم أخطاركم وليكن أول من يبدأ منكم بالكلام أكثر ابن صيفي لسنه وحاله ثم تتابعوا على الولاء من منازلكم التي وضعتكم بها فإنما دعاني إلى التقدمة إليكم علمي بحرص كل رجل منكم على التقدم قبل صاحبه فلا يكونن ذلك منكم فالججد في أدبكم طعن فإنه ملك مترف وقادر متسلط كانت تلك بصية النعمان بن المنذر بجماعه من زعماء العرب قبل مسيرهم إلى كسرة والنعمان بن المنذر بن أمر القيس اللخمي تقلد الحكم بعد أبيه وهو من أشهر ملوك المناذرة في عصر ما قبل الإسلام كان داهية مقداما وفي صحاح الجوهر قال أبو عبيدة إن العرب كانت تسمي ملوك الحيرة أي كل ملكها النعمان لأنه كان آخرهم لقد وجه النعمان بن المنذر جماعة من العرب إلى كسرى يقول صاحب العقد الفريد قدم النعمان على كسرى فتنقص كسرى العرب وأطنب النعمان في فضائل العرب ولما قدم النعمان الحيرة بعث إلى أكثر بن صيفي وحاجب بن زراره وعمر بن معدي كرب الزبيدي والحارث بن عباد وقيس بن مسعود وخالد بن جعفر وعلقمة بن علاثة وعمر بن الطفيل وعمر بن الشريد والحارث بن ظالم بتلك الوصية التي ذكرناها آنفا إنها وصية سياسية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 فشاور لبيبا ولا تعصيه والوصية مجزة تتلخص في أن ينطق كل رجل منهم ليعلم كسرى رجاحة عقول العرب وأوصاهم بان لا ينطق أحدهم بما يغضب كسرى حتى لا يبطش بهم وأوصاهم بأن ينخزل أمام كسرة فالمطلوب عزة النفس وضبطها واختار أكثم بن صيفي ليكون أول المتحدثين لأنه خطيب مفوه معروف برجاحة العقل والفصاحة أما ما يدور في اللقاء فلم يوصه فيه بشيء لأنه واثق من رجاحة عقولهم وحسن تصرفهم بدأ النعمان وصيته بعبارة إنما أنا رجل منكم ليؤكد أن ولايته للحيرة وقربه من كسرى لم يؤثر على ولائه العربي ويحرص النعمان على التعليل لارائه كأن يقول فإذا دخلتم نطق كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ما ظن. ويوصيهم بعدم إغضاب كسرى ويعلل لذلك بأنه ملك عظيم كثير الأعوان مترف معجب بنفسه ويوصيهم بعدم الانخزال ويعلل لذلك فيقول حتى تظهر وثاقة حلومكم يعني عقولكم وفضل منزلتكم إنها وصية تدل على رجاحة عقل النعمان وحسن تدبيره وعمق نظرته وفصاحته إنها وصية تدلنا على حسن اختيار الألفاظ والكلمات والجمل عند مقابلة ذوي السلطة والشأن فكما قالوا البلاغة مراعاة مقتضى الحال وهو مذهب بلاغي مهم يعد لب البلاغة وجوهرها وهو أن يكون الكلام مع فصاحته مناسبا لطبيعة المخاطب وحظه من العلم واللغة والفطنه ومخاطبة الأديب غير مخاطبة الطبيب ومخاطبه الجارية غير مخاطبة السيد والصغير غير الكبير وكذلك مراعاة طبيعة الظروف المكانية والزمانية والاجتماعية فارشاد الجليس المسامر غير تنبيه عابر الطريق إلى اقتراب سيارة مسرعة مثلا، فمهما يكن هذا المخاطب أديبا أو سوقه صغيرا أو كبيرا ذكيا أو غبيا، مهما يكن فلا بد من مخاطبته بما يناسب مقتضى هذا الظرف. وتدلنا هذه الوصية على توقير الكبير وإجلاله. وجعله قائدا إذا تحلى بصفات القيادة والحنكة وتقودنا هذه الوصية إلى إجلال العرب واحترامهم ولا يعرف التاريخ أمة أثرت على وجه الأرض وشادت في الآفاق وفي الأنفس أكثر من العرب وأما احتفاظ الأمة بخصائصها فعلى قدر ما في اجسامها وعقولها من قوة وعلى قدر ما فيها من اعتداد بالنفس وثقة بها والعرب من أقوى الأمم اجساما وعقولا وأكثرها أنفة واباء وعجبا وفخرا والعربي منذ العصور الأولى يغلو في الاعتداد بنفسه ويأبى ان يسويها بالأمم ويربأ من مصاهرتها وقديما أبى النعمان أن يزوج كسرى. وقديما قال شاعرهم وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم لقد كان العرب أول من حملوا أمانة الدعوة إلى الإسلام فحملوها ودعوا إلى هذه المعالي ففقعوها وكلفوا نشرها فنشروها فكأنما خلقت لهم أو خلقوا لها وكانوا أحق بها وأهلها وللأمم الإسلامية بعد هذا فضل لا ينكر ثم أدب العربي هل يعرف العالم أعظم منه سعه رقعة وطول مده وجمالا وجلالا وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر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 سالم بن عبد الله البلوشي إخراج سلطان بن سيف المعمري